كا هايا اوفوز ذكروا رحمتك يا عين صاد ذكر ربك عبد زكري شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يرثني و يرث من اريع قوب وجه انظر رب يرضيا ينسكنني قَالَنَا كَذَّبْتَ لِي قال كَأَنَّ رَبَّكَ هو عَلَىٰ عَذَابٍ ۖ قُلْ تَخَافُونَ أَن يُخْرِجَنِي مِن قَوْمٍ marant until...